كل أم تنحب يمي الغالي تصرخ مالي غيرك مالي ترفع ايدها تدعي الباري يا رب يا رب يا رب رجع لي يفسي كل أم تنحب يم الغالي تصرخ مالي غيرك مالي ترفع يدها وتدعي الباري يا رب رجع لي أحسن ما أقدر أنسى أم تنحب يم الغالي تصرخ مالي غيرك مالي ترفع يدها وتدعي الباري يا رب رجع لي أحسين ما أقدر أنسى كم أم احتار اليوم وتصيح يا ولدي يا ولدي ايهات يا ولاد انساك الموت يا سندي القاسم غاب بدرة شاب يضي عمره ورملة صيح كترة في يوم تصير عريس بحلامي الاكبر سال دم وليلة نوح يمه وتناديه يوما لا شيء سين دمك جدا يا ابن حسين ما تجف العين عايشة بألم يا حبيبي أريد رد ردود ودم عمري ورد So with that طول الغيبه ويا جاسم يا اللي بيك تدري القلب يصيبه دوم تظلت تنادي العين ما اقدر انسى الاكبر لطول ويا جاسم تدري القلب يصيبه دوم تظلت نادي العين ما أقدر انسى Omaan pahimme elämäni. Sinun on oltava minun. Sinun on oltava minun. Sinun on oltava minun. Sinun on oltava تنحب يم الغالي تصرخ مالي غيرك مالي تنفع يدهو تدعي البالي يا رب رجع لي أحسين ما أقدر أنسى عبد الله بنبلا صاب ويسيل دم نحرى براجد مو عتيل وتنوح الصحراء أمتنا ما عندا من تشوف مهدا تذكرنا ونخده نادي و نعيم يلغي لي نادي قوم ردلي أولادي رجالي يا أمي المثلي عقبك ضاعت كل عمالي جي بي ديك أمك تناديك بي سهم خصمك يزاد عذابي ردو يا ايامي بمر دنيا ترجع أرويك من مدام عصابي عبد الله شلون تخليني اللي بعمري وأي سنيني بس شافت عينك تكفيني منو مصابك جاني منين ما اقدر انسى عبد الله شلون تخليني شلي بعمري وأي سنيني بس شافت عينك تكفيني منو مصابك جاني منين ما اقدر انسى كل ام تنحب يا الغالي تصرخ مالي غيرك مالي ترفع يدها وتدعي البالي الوارد جاء لي حسن انسى كل الغالي تصرخ مالي غيرك مالي ترفع يدها وتدعي البالي الوارد جاء لي حسين ما أقدر أنسى بالشاطي وحدة روح وتشوف سهم العين وتشوف ع الشاطي تشفوف وتبوس هالجفة يا عباس كفيت دم نحرك ضحيت الحساني وضيت عهدي وياك بدمك وجفوفك والعمود منصاب راس الجال بنصاب يا اغلال احباب دمك سال وعيوني تشوفك يا عباس جيتك بإحسان وعس أم تعيش بآه بافتخاري أنادي بالامي يرتفع هامي حققت حلمي من تحقق مرادي لحساني صب جفني دموعة وعلى الكفين المقطوعة دوام صاب وهاي اللعاء دامي ومقطوع الكفين ما أقدر انسى Kulom tinnha biemmi lalini Tussurk nalii, gairak nalii Terva yedha, tida albani Ya Rhab, raja ما أقدر بس وحده بأرض الطف بالآه منظرها شافت إيد المذبوح مبطوع خنصرها للطف جايت زور وسط الحوم يا امي لمنحور جاي تشوف بالعين غاليها لحسيني المذبوح جاي الزاغ وتنوح بالكتريد للروح وراسن شان برماح تاليها يا سلواي صاحت بلا ماي تالي هاي القوم يبني حزاو رقوبتك عم يوريت الكربل ما جيت وانظر بعيناي يبني صاباو جبهتك يا ولدي دم نحرك تاجك بالطف وتثبت منهاجك من دم ظلو ووداجك وداجك اليومك ما منا اثنين ما <تصفيق> يا ولدي دم نحرك تاجك بالطف وتثبت منهاجك من دم ظلو عك وداجك اليومك ما منا اثنين en pidä أم تنحب أم الغالي تصرخ مالي غيرك مالي البالي يا رب رجع لي حسن ما أقدر <تصفيق> أم تنحب أم الغالي مالي غيرك مالي البالي يا رب رجع لي حسين обучениеهgi <Sessi> la